بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إلى وقبر ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إلى وقبر I said that.